أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا إلك الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له براسين، وإمّن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الذئاب لواقيها.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 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنَّا لِسَّمُونَ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 ولكن يجب ألا تكون مع اجراءات قال لم يكون هناك لبشر خلقته من صلصال من حمل يجب قال يكون منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب اجراءات إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني رزينا لهم في الأرض ولا غيّنهم جمعين إلا إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْقَانٌ إلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَوِينِ وَإِنَّ جَنَّةَ مَلَامُو عِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزُو مَقْصُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِهُ وَرِجُونٍ يَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينٍ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 إنا لمنجوهم أَجْمَعِينَ إِلَّا إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمكرون وَأَتَيْنَاكَ بالحق وَإِنَّا لصادقون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 قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون فأخذتهم الصيحة مشرقين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 وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْتَلَ غَاضِمِينَ فَنَتَقَمَّنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَا لَبِيْمَ مِمُّبِينٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُسَلِّينَ وَأَتَيْنَاهُمْ مَا يَتِنَا فَكَانُوا أَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِبُونَ مِنَ الْدِّبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَقَرَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مصبحين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 كما أنزلنا على المُقَتَّسِينَ الذين جعلوا القرآن عظيمًا، فوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فَاصْدَعْ بِمَا تُنْزَلُ وَأَعِدْ بَلِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ فِي نَكْلِ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر فسوف يعلمون